بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمر تلك آيات الختاب المبيل inna arna hukuman la yadna 'anna sum taqimun nahnu naqsimu 'alayka ahsana al-qasmi min aw hayla lakih hadha al-quran ha la al-quran wa minhu shay'un qadhihi ladina abadin ni raila alashakaw kab wa ash-shams wal-kamama ra'i tu hum li saajil qanayu bulay la saqdu sur yaa ala tundak bayak yidun كذني في جلي كرا مك ع مك يون ذيل الأبحديذتيمونسه على ك هذه عق كما ن على ضمن في بر ما وفض إن ب جني محكي ل كان ل مش إخواطه الس إلي إِذْ قَالَ يُوسُفُ أَبِي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا أَبَتِ مَاذَا تُرِيدُ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سَاجِدِينَ يَا أَبَتِ لَا أُرِيدُ هَذَا هَوَاهُ قَدْ رَأَى in humminu lanqabunnu yusaba walqumu fi riyabatil jumb wa anqumu fi riyabatil jumb قَالُوا يَا لَنَا مَنْ كَانَ يَعْلَمُ إِنَّ عَلَيْنَا نَصَبًا إِنَّ لَنَا هُنَا لَمَرْصَدًا أُوصِفُهُ عَلَى عَمَدٍ يَرْسُو وَيَعْلَمُونَ وارني لا يحزن لي ان تذهب به واحافظ لي يحزن لي رجوا ان ثم عندهم ضلال قانون ان اجله لهم ولهم نسيهم اذا ما فلما ذهب به الواجمع وان يجعلوا في مكان بسن جنس tun al be'an kun binam bi'an ma za mahum la yashurun wa janahum am anhum ma نَادَى قَوْمُهُ وَنَادَى يَوْمَ بَعْثِنَا عِنْدَ مَنَاعِنَا وَتَرَكْنَا نُوحًا عِنْدَ مَنَاعِنَا فَالْكَلِمُ الَّذِي قَوْمًا هَذَا كَمُؤْمِنٍ لَنَارٌ مُّلْهِمٌ فَاجِعٌ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَنٍ شَدَّ قَالَ بِالسَّوْتِ رُجُمًا فطبر جديد هو الله المستعان على ما تطبون قال بل سورت لكم انبجتم أبرا فطبر جديد والله المستعان عنها ما تطبون وجاءت سيارة ثموتا واردهم فأذلا تنوى fa la la lurun yub وَأَشْهَدُ رَبَّنَا إِنَّ مَا عَنَّا وَمَا عَلَيْهِمْ بِمَاحْمِلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَحْلُ عَلَى السَّيْرِ وَكَلَّمُوا فِيهِ مِنَ الظَّاهِرِ وَقَالُوا لَنِشْرَنَّ بِالظَّالِمِينَ أَكْرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَسَى أَنْ يَأْتِيَنَا يوسى نذرنا نامي من وني نامي نامي نذكر بني احاديث ولكن لن تعنا فيما يحلم ولما بلغ الجمهور فهيلا وصفهم وعلموا جزاب جل المنتقم وراودت الذي هو في بيتها عن نفسه وغلصت الأبوال وقالت هيدلا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوى إنه لا يفلح الظالمون ولا ظن لهم مثله به وهم بها لونا اظهرا لله ربه عن الرسل والركان انه من عبادنا المخلصين واتصدقوا له قدسوا من ثمنهم دمهم وانفع يا سيدا ماذا ومن راض بأهلك سوءا إلا أن يفتلأوا عذاب الأمين قال لي راضتي عن نفسي وشيد جامل من الأمين إن كان خميصه قد من قبل إن كان خميصه قد من قبل فقد قد غزوه من الكاذبين وإن كان قميصه وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ وقال نفوة في المدينة في مرسو العزيز ترود بكاها عن نفسه فانشغفا حفا إنا لنرانا في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت ليهن وأعكدتنهن متكآ وآتتنهن واحدة منهن سكينا وقالت فلما رأينا أنظرنا فلما رأينا فلما رأينه أكبر له قصص على أيديهن وقل لحاش لله وقل لحاش لله ما هذا فترا ما هذا زشرا إلا هذا إلا ملك كريم قَالَتَّ ذَلَكُنَّ الَّذِي لُمْ دُّنَّ مِنْ فِيهِ وَلَقَلْ غَوْتُهُ عَنْ مَنْ سَيِّبَ السَّعْصَمَ وَلَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيَسْكَلَمْ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال رب السجن رحب إليه ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدا أفضلني إن وأكون من الجاهلين فالسجاب له رضو فطرت عنه كيدا إنه هو السمع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسعنون موحى الساحين ودخل معه السجن فسياني قال أحذر ما إني أراني وقال الآخر إني أروني أحمل قطار سيخمزا تأكل الصير منه نزئنا بتأويله إنا مرى كبير المحسنين قال لا يغتيكم طعام ترزقانه إلا نزئتكما بتأويله قبل أن يغتيتكما ذلكما هم ما علمني ربي إني راستو من لا يصدقون انهم يؤمنون بالله اني سمعت قول من يؤمنون بالله انهم بالله سميهم لَمْ يَكُنْ لَنَا الْمُشْرِكِينَ مِنْ دُونِهِ رَزِقًا مِنْ فَضْلِنَا عَلَيْهِمْ وَلَا مِنْ قُوَّةٍ إِلَّا عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَ الِاسْتِنْجَاءِ أَرَبُّهُمْ مُذَكِّرٌ أرضاهم متبرقون خيراهم أل الله والواحد الغهر من تعبدون من دونه إلا أثماءا سميتم سميتمها سميتمها عن سروا عظاهم ما أنزل الله بها من صلقات إذن الحكم الله الله أمر أن لا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن نأثر عن ما لا يعلمون يا صاحب يستجن أما أهمكما فيسير الزم خمرا وأما الآثر فيقلب فتأكون الضير من رأسه وضيء الأمر الذي فيه جسسيا وقال للذي ظلم أنه لا innahu man sallani 'an rabbik wa qala innani zalanna annahu lahim in hum alkurni ayyur rabbik fa an saho shay'an bikum li falbina fi sabil muslimeen وقال الملك إني أروا سبع بقاف سوانين يأتنون سبع العجاق وسبع سنبلان في القضر يا هل الملأ أستغني في رؤياي إن كنتم من قالوا أغنز أحلامي وما نحن في سهول الأحلام بعلمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أنا منذعكم بتأويله فأغفل الله يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق في سبع بقرات السماء السماء في سبع بقرات السماء يأكلون سبع العجاب وتبع زنبنا في الخضرين وهبع يادفات أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دادا فما حفظتم فدروا في ثنبل فما حفظتم فدروا في ثنبل إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع إلا قليلا لَمَّا دَخَلُوا قَوْلٌ تُلِيَ لَهُمْ فَذَلِكَ عَالِمٌ فِيهِ أَمَرُ النَّاسِ وَفِيهِ يَفْرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ذُلِ يَدَهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ التَّنْبِئُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى es'alhoma ma ba'dun lisotina ni safwan ayyuna inna rabbi bi shay'in 'alim qalu faqul inna ilaha hunna yuz'u 'anna qul ha sha Allah qul واتروا عن نفسي وإن هون من الصادقين ذلك ليعلم أنه لن أخل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الحائلين وما أبرع نفسي إن النسب أمارة بالسرور إن النفس لأمارة بالسوء إن عبارة طم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أعشوني به أفضلط لنفسي فلما كلمه وقال إنك اليوم ندينا مكين الأمير قال رجال يراها الذين هم امين حين ورناني واذكر كم كان يوسف ابن امر يسلم منها حيث يشاء يخبره ربنا من نشاء ولا نضيع اجر من وَأَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ أَفْوَاجُهُم مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَدَمَّرْنَاهُمْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَلَمَّا جَاءَهُم بِجَنَازِهِمْ قَالُوا ألا ترون أني أوف الجيل وأنا خير المنزين فَإِنْ لَمْ تَرْضَوْنِي بِهِ فَنَاشِرْكُمْ مِنْ دَيْرَكُمْ إِنْ ذَي مُرَثَ قَوَلُوا سَنُعَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ نَبِيُّهُمْ إِنَّ جَنُوبَ بَعْدَهُمْ ذِي رَحْمٍ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِذًا مَّنْ تَغَوَّلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا مَجَعُوا لَنَا وَيَا أَبَانَا مُعَلِّي عَلَيْنَا رَكِيب وَأُرِيدْنَا عَنَا أَخْرَانَا نَسْلُو إِنَّ لَهُنَ حَافِظُونَ قَالَهُنَّ الْمَلَؤُكُمْ عَلَيْهِ إِنَّ الْجَمَاعِيلُ سَتُمْرَا أَخِيرُ مِنَّ قَبْلُ اللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظَا صَمَانُ خَيْرُ الْحَافِظَا wanan ma fasahumta annum wa yalub bi'ata almudd althnayn qalu ya habana فان ذهبنا فما نود سيرنا قلبي را اهلنا ومنير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد حين بعيد ذلك حين يسر قالن مرسلوا مرقوم فسالكم رسول موتهم من المعينه تهزم منيبه لثاتهن نجي ال رحم عليكم اَللَّهُ مَوْلَانَا مُقَانِمًا وَحَاشَا لَنَا مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مَذْبَحًا وَاحِدًا وَالْخُلُومُ رَبُّ عَبْدٍ مُتَخَرِّفَةٌ وَمَا أَمْرُ عَيْنُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا شَيْءٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا لله إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ السُّعَى عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ يَوْمًا حَيْثُ ظَهَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَبَوُهُمْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً مِنْ نَفْسِهِ فَمَا مَأْوَاهَا وَإِنَّهُ لَدَيْنَا عِلْمُ لما ya namun wa ma dha lahu ala yusufa aghaa tilahi ammaa qali li ana akhu جَعَلَ سَنُبُلَاتِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ الذَّخَرِ وَمِنَ الْجِبَالِ اخْضَرَّتْ وَكَانَ يُحْمِلُ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى قال اننا اخونا جبلنا سبع اسما كانوا يحملون فلما جمدون بجنذه جعلت قوم يذم يرحني اخي ثم اذن مؤذن ايثم العير ان دون قالوا ويخبروا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفروا وعين لك ولمن جاء به حمل بعيرهم وأنا به زعيم قالوا سموا إن قد علمتم ما جهنا لمسن في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاغه إن كنتم كاذبين قالوا جزاغه من مجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم تخرجها من وعاء أخيه كذلك كذبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخار في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوغ كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد فَأَسْلَمَ وَيُوسُفُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِ هَذَا لَهُمْ قَالُوا رُبَّنَا إِنَّكَ فَتَنْتَ أَخَانَا عَنَّا لِمَا نَعْمَلُ قَبْلُ فَأَسْلَمَ يُوسُفُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِ هَذَا لَهُمْ قَالُوا إِنْ كُنْتُمْ شَرًّا فَإِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ أعلم بما قال أنتم ترم مكانه والله أعلم لما تطبون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا سبيرا وخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحفظين قال معاذ الله أن نخذ إلا من وجدنا مساعنا عندنا إنا إذا لظالمون فلما اتيأتوا منه قال كبيرهم لن تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موتكم من الله ومن قبل من فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يهدمني أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحافظين فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا هاتنا لعبين بحافرين واسأل الخريط التي كنا فيها والعين التي أقبلنا فيها وإنا صالقون Qala bin sawlan ntum mar, wuzut namal, wasawrun jamil. Qala bin sawlan ntum mar, wuzut namal, wasawrun jamil. Asalla wa hi yasiri bihim أ sunga huwa yati ani bi jami'in innahu huwa al'alim alhakim wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala yusuf wa tawalla 'anhum wa قدي يضل من الحزن فواجع يوم قالوا تنجو اذا تودو سر وجود ما كانت تكون حراما حتى اذا تكون فرور ما تكون من الهالكين قالوا عاشت منتي وحزني لله قالوا Wa ne ma ko be wa funi la mo We na no mo يا بني لن ينسوا بذكر يوسف اخي يوسف اخي ولا سينسوا من روح الله ان الدايه يوسف من روح الله لن تنولك عبون يا بني لن ينسوا بذكر يوسف اخي ولا سينسوا من روح الله لا اسمع ما وحى الله الا القول كفرون فلما دفنوا عليه قالوا يا ايها العزيز هم استنا وانلم الضر وما جئنا لرضاع في علينا ان الله يجزي المضطهدين قال هل انتم ما فعلتم بيوسف وارسي انتم جاحدون قالوا إنك لأنت يرسق قال أنا يرسق وهعب أخي قال من الله علينا إنه من يتق ويصدر فإن الله لا يميع أدوى المحكمين قالوا تبهى لقد آترك الله علينا وإن كنا نحاضين قال لا تسريب عليكم ياهو ويعفر الله هؤلاء هم من ورى كانوا راحين اذهبوا بجميع فئها اذهبوا على وجه ابياسب قررا فأنقوا على وجه ابياسب مذوني باهل ثمجلعيم ولهم ما ظن سعيم قال ابوه اين اجد ريح يوسف لنا ان دفن ولما فترت العين قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ نَجَرُ رَيْحَ يَا سَمَرَ وَرَا سَفَرَنِ لِلُّوْن قَالَ تُصَلَّى مِنكَ لَفِي مَنَانِكَ الْقَدِيم فَلَمَّا وَجَأَ أَرْسَلَهُ الْقَاهِرُ عَلَى وَجْهِ الْقَوْمِ عَلَى وَجْهِهِ صَرَخَ زَبَا قِرْمَا قَالَ أَلَمْ ilma la ta'lamu qanu ya a'ra na staghfir lana nu bala qanu ya a'ra na staghfir lana nu bala inna tina qafir qana sawfa فَرَنَّ دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَوَاهُ إِذْ هُوَ رَبَاعِي وَقَالُوا خُذُوا مِصْعًا شَاءَ اللَّهُ عَزِيز ورفع أبرني على العرش وقرولا وفجبا وقرولا وزجدا وطول يا أبا في هذا تحويل رعي من قبل قد جعلها ربي حكا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن, السجن وجار بكم من البدو من معنى النذر والشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لصيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قلاتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاضر السماوات والأرض فاضر السماوات والأرض أنت ولي بالدنيا والآخرة توسني مسما وأرحب لي بالصالحين ذلك من أنبع يُؤْمِنُونَ بِرَبِّهِمْ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إِذَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ وَمَا أَسْقَانَا مِنَ النَّاسِ وَلَمْ حَافِظٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَدْعُونَ عَلَىٰ أَجْرٍ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَرَّيْنَا يَدْرُسُ فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى بسم الها انت في من الناس بالله او تفيهم الساعه بعد ثم لا يشعرون قل به سليل لي ادعوا الله قول الله نعمه غفر لنا وسنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا ارسلنا لهم قبل الا رجالا نوحي الى من اهل قرى افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ حَالُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَذَّهُمْ الْآخِرَةُ ضَيْعَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ حَمْلَ السَّيْئَةِ غَافِلِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ كَالصَّلْبِ ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذَلِكَ جاءوا هم طونا من شاء حتى الى السياسر صبر وظنوا ان نظم كن نصرنا فنجي من شاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبر ترمع للأذباء من كان حبيثا يخترى ولكن تخليص الذي بين يديه ولكن تخليص الذي بين يديه وتخصينا كمي شيء وتخصينا كمي شيء وهدى ورحمة मैं ताऊ में